بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان في الرعون على في الارض وجعل اهلها شيئا يستضعف قافه منهم يذبح ابناءه ويستحي نسائه انه كان من المفسدين ونريد ان لا نعَلَ الَّذِينَ أَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَمْمَتَهُ وَنَجَعَلَهُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِي الرَّعْوَنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُمْ كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن في فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وَقَالَتِ الْمَرَأَةُ فِرْعَوْنُ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فؤَادُ أُمَّهَ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 قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفظ لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة طائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدون لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين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 قَالَ رَبِّنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقАءَ مَدِّي يَا نَقَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ مُرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَ لَا نَسْقِي حَكْ حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الضل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير كثير فجاءت احداهما تمشي على استحياء ان قالت ان ابي يدعك ليجزيك اجرا ما سقيت لنا فلما جاء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 أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأدرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشفق عليك سَتَذِيقُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّامَ ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ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 فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء وظلم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلك منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أخصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك ما سطان فلا يصلون إليك ما بآياتنا أنتما ومن اتبعتم الغالبون فلما جاءهم موسى بآ بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندنا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 اَطَّلِعُوا إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ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 بعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المطبوحين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 وَمَا كُنْتَ سَوِيًا فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ تَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُسْلِمِينَ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 تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من هنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يذكروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحرًا تظاهروا وقالوا إننا بكل كافر قل فاتقوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أن ما يتبعون أهواؤه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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون وَإِذًا سَمِعَ الْغَوَاةَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي جَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وهو أعلم بالمؤتدين وقالوا إن تبع الهدى ما كنا تقطف من أرضنا أو لم نمكّل لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدٍ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 وما كان ربك مهدك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهدك القرى إلا وأهلها ظالمون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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء إلذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبroughtنا إليك ما كانوا ين يعبدون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 وَرَبُّكَ يَسْلُطُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ تُبَاهِيَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ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 قل أرأيتم فِي الْأَرْضِ رَاسِيَاتٍ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا بضياء وَمِنَ الْجِبَالِ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 ولزعلنا من كل أمة شهدا فقلنا هاتو برهأنكم فعلمو أن الحق لله فعلمو أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ولا يلقاها إلا الصابرون فقسفنا به وبذاره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن من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 كِتَابٌ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا تَصُبَّ نَفْسَكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ